وير المطلوب عليه ولا الضالين امين ولا تحسن الله Wa filana ama yamal al-‘zalimun. Inna ma yuakhirum liyoomin ta’shhasu fihi al-‘abizar. Muhtirumuqni’iruusim. La yar wa afilatum أذر الناس يوم يأتي العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أخرنا إلى أجل قريب. نجذ دعوتك ونتبع الرسل، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج؟ وَسَاءَ مَا تَنفِقُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ عَمِلْنَا بِهِمْ وَأَضْرِبْ لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُومٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فلا تحسب أن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهام طَرَ الْ مُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ في فِي الْأَصْفَادِ صَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتُرَشَاءُ وَتَشَاوَجُّ وُجُوهِهِمْ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان